الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات وذلك بحفظ أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وخص من ذلك الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر أمر بعد ذلك بالقيام لله تبارك وتعالى قانتين وذلك يشمل الصلاة في حال القيام وكذلك ايضا ألا يتكلم في الصلاة وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام على أصحابه وهو يصلي ثم جاء المنع من ذلك فقال الله تبارك وتعالى بعدها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم في حال الخوف في حال القتال في حال مصافة العدو ففي هذه الحال يصلون صلاة الخوف على الحال التي يتمكنون منها فقد لا يتمكنون من الصلاة إلا وهم في حال من الركوب إن كانوا ركبانا على الدواب أو مشاة على الأقدام فيصلون وهم يمشون وكذلك الصلاة في حال التحام القتال فالصلاة لا تترك في أشد الحالات ويصلي على أي هيئة يستطيع ولو بالإيماء ولو إلى غير جهة القبلة فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا ارتفع الخوف وزال فصلوا صلاة الأمن واذكروا الله تبارك وتعالى فيها ولا تنقصوها عن هيئتها التي شرعها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وهذا يستوجب الشكر لله تبارك وتعالى حيث علم عباده ما لم يكونوا يعلموا من أمور العبادات والأحكام والمعاملات يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات التنبيه على أن حالة الخوف والشده لا تكون عذرا في ترك الصلاة ولكنها قد تكون عذرا لترك القيام أو الاستقبال فهذا يدل على أهمية الصلاة وقد شرعت صلاة الخوف جماعة فإذا كان ذلك في الخوف فهو في الإيمان اوجب وذلك يدل على أهمية صلاة الجماعة ثم أيضا يؤخذ من ذكر قوله تبارك وتعالى في هذه الآية فإن خفتم جاء في هذا الشرط ان التي تدل في اللغة على وقوع الشيء قليلا أو نادرا فهذا خلاف الأصل يعني الخوف لكن لاحظ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ما قال فإن أمنتم وذلك أن الأمن هو الأصل والخوف عارض فجاء إذا التي تنبئ عن تحقيق وقوع الأمن وعن كثرته وهذا من بلاغة القرآن يؤخذ من هذه الآية أيضا رحمة الشارع بعباده وأن هذه الشريعة مبنية على التيسير ففي حال الخوف يصلون بحسب ما يتيسر لهم وكذلك يقال في المريض فإنه يصلي بحسب ما يتيسر له وإذا كان يستطيع ان يصلي قائما صلى قائما وإلا فصلى قاعدا وإلا فإنه يصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وإذا كان يستطيع استقبال القبلة فيجب عليه أن يستقبلها وإذا كان لا يستطيع ذلك سقط عنه هذا الشرط كل ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده لكن الصلاة لا تسقط عنه طالما أنه يعقل يعني أن عقله معه من هنا نعلم ما يقع لكثير من المرضى عاف الله الجميع حيث قد يترك الواحد منهم الصلاة بحجة أنه لا يستطيع استقبال القبلة أو لا يستطيع التطهر فإنه إذا عجز عن الطهارة بالماء فإنه يتيمم فإن لم يستطع الطهارة بالماء ولا التيمم فإنه يصلي بحسب حاله وإذا كانت الصلاة تشق عليه فإنه يجمع بين الصلاتين لكن المريض لا يقصر إنما القصر للمسافر وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة بيان حال الإنسان وأن الأصل فيه الجهل فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وكذلك أيضا اذكروا الله كما علمكم يمكن أن تكون الكاف هنا تدل على مقابلة نعمة الله عز وجل بالتعليم حيث علمنا ما لم نكن نعلم فنذكره لذلك شكرا وأداء لبعض حقه ويمكن أن تكون لمعنى وهو أن يذكر ويعبد تبارك وتعالى على الصفه التي شرعها كما علمكم اذكروه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيأتي بالعبادة على الوجه المشروع وكما ذكرنا ذلك في قوله تبارك وتعالى في آيات الصيام وذلك في قوله كما هداكم يعني في أحد المعاني التي تحتملها الآية على الوجه الذي هداكم إليه فتقع العبادة على الوجه الذي شرعه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اجعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله على النبي نحمد وعليه عليه السلام عليكم